موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طالوئ يسرق فقد سرق أخ له من قبل. طالوئ يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرّنا يوسف في نفسه ولم يبديه لغوٌّ قال أتم شرّ ما قال أتم شرّ ما والله رَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قالوا يا أيُّها العزيز إن لغوا ابا شيخا كبيرا فاخذ احدنا مكانه اننا نراك من المحسنين قال معاد الله ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده اننا وجدنا متاعنا عنده اننا فَلَمَّا السَّيْء مِنْهُ خَلَصُونَ جِيَّا قَالَ كَمِنْ رَضِمَ أَلَمْ تَعْنُوا أَن أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ نُثْقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّثْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن بنك سرق وما شهدنا إلا بما حلمنا وما كنا للغيب حافظين وَاسْنَانِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالُوا بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا لَكُمْ أَمْرًا فَصَبْرًا جميل عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً فَصَدُرَ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ غُوَالٌ عَلِيمٌ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا يوسف وتولى عنه وقال يا اسفى عنا يوسف وبانت عيناه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وبانت عيناه من الحزن فهو الله تفتأ تذكر يوسف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 وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف يا بني يذهبوا فتحسسو من يوسف وأخير ولا تيأسوا من روح الله لا تيأسوا من الله إنه لا ييأس من الله إلا إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز ما السناء وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مسجاء فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أذتم إذ أذتم جاهلون قالوا أينك الآن يا يوسف قال أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر إن من يتقي ويصبر فإن الله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين